نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَنْحَقُو بِهِمْ وَهُو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار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 أنتم إن زعمتم أنكم أولياء أورالله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا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 وبالشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 Kaukan kauiman. Qul ma'inda Allah khaibun min al-lahu wa min at-tijarah. Wallahu khaibur Razziqin. Allah.